تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْلِيهِ إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ يَبْتَغَى إِتَامَ مَنْ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 La yhlllekan nsa'um in bagd ve la ant bedllebihin min azvaj ve lo aegbek husnul illa ma melket yeminuk ve kan Allahu ala kulli şeyi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 إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شَيْئًا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما